ابل الانبياء عليك الفلات وعليك السلام ابل ابل المقام وطيب لديننا سنا سنا والسدم ابل ابل أنا الأنبياء الأنبياء ابل الانبياء عليك الصلاه عليك السلام أبل وقفت وقفت اصلي امام المقام وثيم قلت اي أبى الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبى الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنى والسنى أبى الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبى الأنبياء تصلي أمام المقاب وفي مقلتي السنى والسنى وللبيت ملء جناني جلال ونشوة وجد ووجد انتشاء يلازمني راكعا ساجدا ويكحل عيني منه البهار عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقابي وفي مضلتي السنى والسنى تألقت الآي في ثوبه تمد النجوم العلاب الضياء وللناس مِنْ حوله زحمة توثق بين ذويها الإخاء أبى الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبى الأنبياء وأبتوا أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنع الذيان عليك الصلاه وعليك السلام على الانبياء وقفت اصلي امام المقام وفي مطلتي السنا والسنا على الانبياء عليك الصلاه وعليك السلام على النفس وقفت صلي أم المقام وفي مكلتية السنا والسناء